بسم الله الرحمن الرحيم ما تريد فرجع إلى زمبك تجد الطريق إن ربنا رزقك ركعتين في جوف توفر أم كده ويف يصلي ركعتين فقال يا سلام هيدي الناس يفتكر إن كان في الساعة دي كان بيزني مرة. يفتكر إن في الساعة دي نام عشر سنين الساعة دي هنسيقول فج. يفتكر إن كان في الساعة دي مرة كان بيتكلم مع واحدة في الحرام. يفتكر إن كان في الساعة دي مرة كان مسافر لعمل سيء. قلك دي كتير ان رجلا قام في الليل فلزعه البرد دخل في لحافه فتغطى ونام. سمع في منامه هاتفا يقول لي أي قضمك وأنا مناف. ثم تبكي علينا نام فلم انت هتعيط علينا نام مش عايزين نام مع النايمين. وخيا. واحدة متبرجة قدامك وانت تعاني رد واصرك انك ما تبص هو دي الصبر عن المعاصي تذكر لعل العاصي ده ساعت ما شفنا <تصفيق> شو الناس الصالحين اما <تصفيق> يا خبتي يا مصبتي يا واكسيتي الانكسار ده <تصفيق> <تصفيق> احبي يا الله لما نفسك تقول لك نحن الحمد لله ده نحن كده مية مية فتمنا القرآن الأسبوع ده مرتين نحن الحمد لله أن الأسبوع ده ما فتناش ولا فاجة الحمد لله الأسبوع ده قمنا الليل السبعة قلنا أيام قلنا يا نفس جامل ده المقبول اه يا, آه يا نفس مشيتي شهر كويس فين الشهور والسنين اللي ضاعي آه يا نفس سكوتي خلينا مستول لا يذهبن بك الأمل حتى تقصر في العمل إني أرى لك أن تكون من الفناء على وجل فقد استبان الحق واتضحى السبيل لمن عقل ما لي أراك بغير نفسك لا أبالك تشتغل إحنا مش قضيين نفكر بقضية الزنوب وقضية التوبة وقضية المعاصي ما فيش فاضيين نفكر في الموضوع كده تخيل كده انك انت بتعدي بتبص على شمالك لقيت الرادار محطوط وانت بصيت على العداد 120 اه تسحب فيها امسك فيها 100 جنيه فيها 100 جنيه حسرتك ساعتها ايه اللي منبغى تسيب قلبك لما تخطئ تزنب وانت تذكر نظر ضب وامره هناك وأنه... أصدر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يضعوا بين أيديكم هذا الإصدار المتميز أسرار التوبة محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن, والآن مع المحاضرة فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فوقفنا في اللقاء الماضي مع سرائر حقيقة التوبة قال الشيخ عليه رحمة الله وبركاته وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء تمييز التقية من العزة ونسيان الجناية والتوبة من التوبة لأن التائب داخل في الجميع من قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فأمر التائب بالتوبة مما خالط توبته من شوائب الإدلال فسرائر التوبة ثلاث أولها تمييز التقيية من العز أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله وهو خوفه وخشيته والقيام بأمره واجتناب نهيه فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله لا يريد بالطاعة عزة طاعة فإن للطاعة وللتوبة عزاً ظاهرا وباطنا فلا يكون مقصوده العزة وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة فمن تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة كلام ده من اللحة عليك كتير قوي، وأسأل الله أن يزلقنا وإيكم الإخلاص في القول والعمل وأن يعافينا من رؤية العمل وأن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا أعز شيء في الدنيا الإخلاص وهو في زماننا أعز وأعز وأعز حقيقةً فإن الأعمال كما نبهت مرارا وتكرار فإن الأعمال إذا سلمت من الرياء والسمعة وحظ النفس وشهوة النفس وحب محمدة الناس ودر زمهم وطلب الإقبال بقلوبهم وطلب خدماتهم وتوقيرهم إذا سلمت الأعمال من هذا وهو عزيز هذا والإخلاص وهذا إنه لعسير ولكنه يسير على من يسره الله عليه وإنما عسر هذا في زماننا لإلفنا عدم حضور قلوب لأننا ألفنا أن نعمل لأنفسنا فصار ها فصار دابنا أن نعمل لذواتنا، فإذا أردنا مرة أن نحرر الأمر ونحقق الإخلاص لربنا عز ذلك علينا وعسر ذلك علينا. هذه التي تخالط القلوب من أدقها ويحتاج إلى من قاش فطنة، ألا يكون العمل حظ نفس؟ فلا يقبل على الصلاة لمجرد كونه يحب الصلاة. وإنما يكبل على الصلاة عبودية فإن أحبها لكونها عبودية لله لا لكونها تريحه فهذا هو والإخلاص أما إذا صلى كثيرا ما حذرتكم فقلت احذروا لزة الطاعات فإنها مسمومة حلاوة الطاعة إذا زقت حلاوة الطاعة فعملت للحلاوة فأنت لا تخلص لم تخلص هذا والخطر الداهم أنك أحيانا تعمل لعز الطاعة لا لعزة الله فإنما ينبغي أن يقبل العبد على الله عز وجل تعظيما وإعزازا للطاعة لا طلبا لعزها لنفسه ابن القيم الكدر فلا يكون مقصوده العزة وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة فمن تاب لأجل العزة فتوبت ومدخول هيد القضية قال الحسن هم وإن هم بهم البغال وهرتقت بهم البرادين فإن زل المعصية لا يفارق قلوبهم أذا الله إلا أن يزل من عصاه فكل عاصم في قلبه زليل وإن رأيت العزة فإن الله يرسل عليه من يذله هذه القضية فقد تجد أن زوجته تزله أو جاره يذله أو رجل أمسك عليه سرزا يخاف منه يذله أو رئيسه أو مرؤوسه أو أو أو إلى فلا بد من ذل. أبى الله إلا أن يذل من عصاه وعلى قدر معصيتك يكون حجم ذلك فكلما كبرت المعصية كسر إذلالك وكلما قلت المعصية فمستقل ومستكثر فنسأل الله جل جلاله أن يعزنا بطاعته وألا يجعل همنا عز طاعته وإنما يكون أكبر همنا طلب رضاه ورحمته هذه القضية تمييز التقية من العزة ألا تتوب لأجل العزة وتعمل الطاعات لأجل العزة وإنما تطلب رضا ربك لأجل عزة الطاعة لا لأجل عزة نفسك فكلما ازددت طاعة ازددت زلا فلم تطلب عزا كثير من الصادقين يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكثير من الصادقين قد يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك ولا يميزه إلا أولو البصائر منهم شو المشكلة في إيه عبد الله إن الصادقين يلتبس عليهم هذا الأمر الصادقون شوف بقى لما الصادق تلتبس عليه هذه القضية فتصبح هذه القضية ملتبسة على الصادق فلا يميز هذا الأمر في الصادقين إلا أُولُ البصائر وأُولُ البصائر في الصادقين قَالَ الصادقين في الناس اللهم اجعلنا من الصادقين أُولِ البصائر الصادقون في الناس قل ندر ومن أصل الصادقين يعني اللي بيقول الحق وإنما الصادقون مع الله الصادقون اللي هم الصدق الذين هم يريدون وجه الله جل جلاله هؤلاء الصادقون في الناس ندر فأولو البصائر في الصادقين ندر كالصادقين في الناس فلذلك أنت تحتاج دائما أن تتوقف مع نفسك لتناقشها في مسألة الإخلاص للنهار فلا تقبل إلا ما عند الله يقبل أحد السلف كان يسير في الشارع فرمي عليه من عل جرة من رماد ماشي في الشارع فترمت عليه من فوق جرة من رماد تراب فقال من كان حقه النار فصولح على الرماد ينبغي ألا يغضب هي دي قضية الفهم إنك تبقى فاهم أنت ماشي إيه اللي بيحصل لك غاب عنا الفهم لأنه غلبت هموم جديد دخلت هموم جديد غالب فصار الناس بها مشغولون وبها شغوفون ونسوا حالهم مع الله وكم من مسكين يضحك الليل والنهار وهو لا يدري أرضي الله عنه أم سخت يسأل الله أن يبلغنا رضا فالشاهد قضية مناقشة النفس في الإخلاص في كل عمل صغيرا أو كبيرا حراسة القلب من ألا يهجم عليه خاطر لا يقبله الله مهمة الصادقين قال بعض السلف حرست قلبي عشرين سنة ثم حرسني قلبي عشرين سنة ثم عشنا محروسين عشرين سنة فأنا أموت على الستين في حراسة الملك يحرس قلبك شوية وبعد كده سلمه المفتاح هيحرسك هي ذي القضية أننا مش مشغولين بحراسة القلب مما يشوبه ويهاجمه من الخواطر أعداء كثيرون الشيطان داخل خارج على قلبك يجري من ابن آدم ومجرى الدم والنفس الأمارة بالسوء أي أنت بها تعيش وتسمع وتسويلها ووسوستها ومهما حولك من العادات والتقاليد والمجتمع والغزو الفكري كل هذه تهاجم القلب فإن لم تحرس قلبك من هذه الأمور فسد قلبك وإذا فسد ضعيت قال بعض السلف إنه تمر النكتة بقلبي فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة ده راجل بيفكر في الدين فيخطر على باله خاطرة كده الله جميلا ايه الحلوة دي ولا بس لا ادري المكتب السنة فما بالك حين تدخل الخواطر الرديئة وتهجم على قلبك وتفسد عليك قلبك فتقبلها بدون شهود نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية وأما نسيان الجناية ان هي السرائر والتوبة ثلاثة تمييز التقية من العزة ونسيان الجناية هذا موضوع تفصيل اختلف فيه العلماء فمنهم من رأى الاستغالة عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحا فصفاء الوقت مع الله أولى بالتائب وأنفع له قال الذنب خلاص خلص إنسة بقى وخليك مع ربنا وقيل ذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء ذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء يعني ما تبقىش قاعدين تبزكتك مثلا كده في أحدى لطيفة وإخصفين وريئين ومنسجمين ومية مية وتقولها فاكرة بقى العاملة اللي انت عملتها فيها ذكر الجفاء في وقت الصفاء هذا من الجفاء لكن الحق بقى في هذه المسألة ومنهم من رأى أن الأولى ألا ينسى زمبه بل لا يزال جاعلا ذنبه نصف عينيه يلاحظه كل وقت فيحدث له ذلك انكسارا وزلا وخضوعا أنفع له من صفاء وقت قالوا ولهذا نقش داود الخطيئة على كفه فكلما رفع كفه رأى ذنبه فانكسر لله عز وجل وكان ينظر إليها ويبكي وقالوا متى تهت عن الطريق فرجع إلى ذنبك تجد الطريق تهت عن الطريق فرجع إلى ذنبك مش ارجع إلى ذنبك اعمله يعني وإنما اذكره افتكر ذنوبك تجد الطريق تجد الطريق لز... لأن البدايات البدايات هي أفضل أوقات السالكين إلى الله جل جلاله. البدايات لذلك ارجع تاني من الأول ليه؟ لأن المبتدئ لو لو بيبقى حاله أقوى وحماسه أشد فالشاهد ومعنى ذلك أنك إذا رجعت إلى ذكر ذنبك انكسرت وذللت وأطرقت بين يدي الله عز وجل خاشعا ذليلا خائفاً وهذه طريق العبودية والصواب التفصيل في هذه المسألة يعني الإنسان يفتكر ذنبه ولا ينساه الصواب التفصيل أن يقال إذا أحس العبد من نفسه حال الصفاء غيما من الدعوى اسمع بقى الكلام ده كلام زيد فل إذا أحس العبد في نفسه حال الصفاء غيما من الدعوى ورقيقة من العجب ونسيان المنه وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه فذكر الزنب أنفع له هيا دي القضية إن ربنا رازقوا ركعتين في جوف الليل قام كده ويف يصلي ركعتين فقال يا سلام هيا دي الناس يفتكر إن كان في الساعة دي كان بيزني مرة يفتكر إن في الساعة دي نام عشر سنين الساعة دي ما كانش بيقوم الفجر ما كانش بيصحى لصالف الفجر يفتكر أنه كان في الساعة دي مرة كان بيتكلم مع واحدة في الحرام يفتكر أنه كان في الساعة دي في فمرة كان مسافر لعمل سيئة يفتكر فإذا وقى نفسه غيما من الدعوة الدعوة للدعاء صفة المخلص الله ما اجعلنا من المخلصين أنه لا يدعي لنفسه لا بلسانه ولا بقلبه ولا بحاله بريء لا يدعي ما يقولش أنا صالح ولا أنا طيب ولا أنا كويس أبدا فيش إدعاء أخطر ما يقتل القلب الدعوة الدعوة إنه يدعي لا بلسانه إنه يقول أنا أمت ولا عملت ولا سويت ولا أنا كذا وحالي كذا وشفت كذا وا وا وا وا لا يدعي بلسانه ولا بقلبه ما أحيانا الواحد ما بيقولش خالص وكاتم وساكت لكن هو في قلبه بيقول انا في قلبه كده والله ينظر الى قلبك ولا بحاله بتصرفاته يبقى بيين عليه كده ايه مالك لا لا فيش حاجة اه صايم النهاردة اه يبقى يرسم هو صايم بالحال على طول كل شوية يطلع المصحف كده و... انت عايز تقرأ ولا اي اه اصلا ال... لا لا لا فيش حك اصلا انا بخيف عن بخيف عن اخلاص اخلاص ايما اخلاص ايما انت, انت هكذا يحب ان هذه الادعاءات الادعاءات نعوذ بالله منها هذه اذا رأى حال الصفاء حال قيامه بين يديه حال صيامه حال ذكره لله حال تلوته للقرآن إذا رأى حال الصفاء غيما من الدعوة الدعوة كالغيوم التي تحول بينك وبين الصفاء غيوم تحول بينك وبين الوصول إلى الله جل جلال هي ذي الكبير كبيرة ورقيقة من العجب رقيقة إن بدأت رقائق العجب تهجم عليه فرق قلبه معجبا ورقت نفسه محبة لما هي فيه ونسيان المنة قلت لكم القصة الكثير أن رجلا قام في الليل فلزعه البرد فدخل في لحافه فتغطى ونام فسمع في منامه هاتفا يقول له أيقظناك وأنامناهم ثم تبكي علينا نم انت هتعيط على ايه لما لذعوا البرد بكى لا ما تبكيش نام نام مش عايزين نام مع النايمين فهذه القضية نسيان المنة أن الذي يقيمك مين الله مش بيك والذي يأتي بك الله يعني كم دعي أناس إلى طاعه، فقيدتهم ذنوبهم وعطلتهم همومهم وإنما لم يخزلوا من جانب ذنوبهم، لم يخزلوا من جانب أنفسهم لم يخزلوا من جانب إرادتهم وإنما لم يوفقهم ربهم فاللهم اللهم لا توفقنا إلا لما تحبه وترضاه ولا تشرح صدورنا الا لما يرضيك عنا اه ونسيان المنن زي ما قلت لكم قبل كده كتير ان في فرق بين الفرح بالحق والفرح بالباطل مش قلنا الجملة دي اه في فرح بالحق وفرح بالباطل وقلنا ان الفرح بالحق أن تفرح بفضل الله وبرحمته والفرح بالباطل انك تفرح بعملك طيب نوضح تاني صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو فهو مؤمن يبقى المؤمن تسره حسنته يفرح بها يعني يفرح بفضل الله عليه كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه وغير مما يجمعه ده معنى كلام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعزبهم هو غيره ظالم له ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع أعماله كل شغلك ده رحمة ربنا حسن منه فعشان كده راح بطاعة فرحك بي بفضل الله وبرحمتي فرحك بفضل الله وبرحمتي فلذلك ينبغي ألا تفرح بعمل لك أبدا وإنما تشهد منة الله عليك فيه عشان كده النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قام حتى تورمت قدمها قالوا أنت غفر لك بتعمل ايه قال أفل أكون عبدا شكورا دي منك دي أنا بشكر ربنا أنه أفني صلي ما قدرش أبطلها فلذلك إذا رأى حال الصفاء حال وصاف مع ربنا ما فيش ذنوب ما فيش معاصي في طاعات كثيرة في توفيق فيه إعانة فيه تزديد آه أثناء الصفادة لا نقيق من العجب ونسيان المنة وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه كلمتين اللي احنا بنقولهم بقى من زمان وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره لها جندا فتصول به وتطغى فترى الرجل أعبد ما يكون أزهد ما يكون أطوع ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون عابد مطيع زاهد وعن ربنا أبعد واحد وأصحاب الكبائر الظاهرة أقربوا إلى الله منه وأطيب قلوبا ازاي الكلام ده اه يعني انسان يصول بالطاعة تصول النفس بالطاعة عشان كده ابن القيم يقول ليه وصولة, وصولة الطاعة اضر من صولة المعصية صولة الطاعة كلام ده بقى بنحضره اليوم الخميس ان شاء الله ان ايهما افضل ايهما افضل الصبر عن المعاصي ولا الصبر على الطاعات الأفضل الصبر عن المعاصي. قالوا لأن الطاعات يقوم بها كل أحد البر والفاجر كل الناس يقدر يصوم يوماً لما يدرسي. كل الناس يقدر تصلي ال الفرائض الخمسة سهلة. الصبر على الطاعات سهل جدا لكن الصبر عن المعاصي هو هو الداء العذال والخطر الجليل إن تعدي واحدة متبارية قدامك وانت تعاني في غض الصرك أنك ما توصلهاش. هو دي الصبر عن المعاصي أن تدعوك امرأة ذات منصب وجمال وأنت تعاني في الصبر عنها أن ترى مالا حراما سهلا مقبلا عليك أن تقدر على معصية في أمان وموافقة وتقاعد هذا هذا من عز الأشياء وأصعبها عند العقلاء لذلك كان من دعاء الإمام الشافعي لتلميذه زهدني الله وإياك في الحرام زهد من قدر عليه في القلوة فعلم أن الله يراه فتركه لأجله نص الله أن يزخنا ذلك هذه القضية لذلك بنقول إيه إن خطفته نفسه عن حقيقة فقرة النفسه خطف العمل مثلا في قام الليل وأرى له ثلاثة أربعة خمس عشر أجزاء يوم لما يجي واحد يكلمه يقوله أنت أنت, انت ما صليتش الفجر النهاردة أنت كنت نايم ولا إيه؟ نايم ده أنت اللي كنت نايم أنت ما تعرفش آه هي دي اللي ال... نفس اللحظة دي اللي قالها عنها عبد الله بن مبارك لما كان يمشي مع أحد تلاميذه فأقبل عليه رجل مخمور سكران وجعل يقبله يقبل لحيته ويقول ادعو لي, ادعو لي يا شيخ ادعو لي يا شيخ والشيخ يربط على ظهره ويقول عفى الله عنا عنك عفى الله عنا عنك عفى الله عنا عنك فقال له تلميذه بعد أن مضى هذا المخمور قال له عاصم تقبل عليه هكذا قال يا ابني لعله حين رآنا وقع في قلبه ما يحبه الله ووقع في قلوبنا ما يبغضه الله ففي هذه اللحظة كان أقرب إلى الله مني ومنك لعل العاصي ده ساعت ما شفنا هل يا شوف الناس الصالحين أمنا يا خبتي يا مصبتي يا وكستي الانكسار ده أحب إلى الله من حاجة كتير قوي ولما احنا شفناه نعوذ بالله إيه الأرف ده مش عارفين الناس دي بتعمل الأرف ده إزاي آه يبقى وقع في نفس اللحظة هي دي القضية جماعة يا رب ارزقنا فهما صحيحا لذينك يا رب آآآ يقول ابن قيم بأكلمة خطيرة أوي ولله ولله في أرباب الذنوب والمعاصي والطاعات أسرار لا يعلمها إلا أرباب الذنوب وأرباب التعادي ربنا له أسرار بقى ما حدش يعرفه اللي هو قضية بقى ما مش انت لو عرفتها أبدا ما تشوفش نفسك تشوف أي حد بمتكب كبيرة ال... مين عارف ممكن أحسرانا ده ربنا مني اجزرانا بنسترن عشان كده ابن القايم في الحتة يقول إيه يقول, يقول و... ولا يأمنوا صولات القدر إلا الآمنون من مكر الله فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلاهم ولا يطالعها إلا أهل البصائص فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون فإن الميزان بيد الله والحكم لله فالصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله وقد قال الله جل جلاله ليس عليك هداهم وقال لأقرب الخلق إليه وأعلمهم به ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهمة فلذلك قد تخطف النفس العمل الصالح فينسى فقره ونقصه عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى بيقوله ومن أظلمه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 بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا الشاهد أيها الإخوة أن الإنسان إذا رأى من نفسه في حال الصفاء حال العبادة والطاعة والتوبة والبعد عن المعاصي رأى من نفسه غيما من الدعوة ورقيقة من العجب ونسيان المنة وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه فذكر الزنب يأنفع له ساعتها فأتي أعمل إيه لما نفسك تقول لك الحمد لله ده احنا كده مية مية والحمد لله بتطلع كده نحن الحمد لله ختمنا القرآن الأسبوع ده مرتين نحن الحمد لله يعني الأسبوع ده ما فتناش ولا فجر الحمد لله الأسبوع ده أمنا الليل السبعة ايام ده احنا الحمد لله الشهر ده مين بواجب كويس قول اه يا نفس ايه من ده المقبول اه يا نفس مش شهر كويس فين الشهور والسنين اللي ضاعت اه يا نفس سكوتي خلينا مستورين فذكر الزنبي او انفع له وان وان كان في حال مساهدة منة الله عليه وكمال افتقاره إليه وعدم استغنائه عنه في ذرة من ذراته وقد خالط قلبه حال المحبة والفرح بالله والأنس به والسوق إلى لقائه وشؤود سعة رحمته وحلمه وعفوه وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب أنفع وأولى إذا لقى النفس الألعاب تبقى منكسر وفرحان بربنا وخايف ومرعوب وطالب رضا ربنا وطامع في عفو ورحمته وفي نفس الوقت خايف من ذنوبه ومرعوب إن ربنا يرد وما يقبلوش مليكش دعوه بقى بالزنب لأن ذكر الذنب في الحال ده يجعلك تستحسر عن العمل يخليك تصير ظني ظن بالله هتقول لا كذا بقى ماش هينفع أنا هعمل هي خلصت من زمان ربنا كرهني ورماني هي, هي القضية فيها تفصيل ام تذكر الزنبه ام تذكروش فإنه متى رجع إلى ذكر الجناية في هذه الحال توارى عنه حاله مع الله ونزل من علو إلى أسفل ومن حال إلى حال بينهما من التفاوت أبعد مما بين السماء والأرض وهذا من حسد الشيطان له كل ما أتكلم عن الإخلاص خاف ان إنتوا تقولوا ااا يب أنا مش مخلص من أعمل بقى من أصله خلاص أو يدي قضية الإخلاص لا لا أنا كده رايح الدرس مش عشان أنا عشان لا خابه معز لا يبقى بلاش نهار أما حقق الإخلاص وروح لي لا أبقى وروح أو عشان الشيخ فلان أو عشان أخي فلان لا, لا لا لا لا لا اعمل وحقق الإخلاص العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما وهذا من حسد الشيطان له الشيطان بيلبس الأموش لذلك أقبل وعمل وحقق الإخلاص وحرره وجهد الشيطان مش عايزك تعمل عايدي يقول لك ما تصليش ما تصليش ما تصليش ما تصليش وانت مصمم منك تصلي تنزل المسجد قول لك آه انزل بقى عشان الناس تشوفك ويعرفوا انك انت بدأت تصلي آه كنت قطع رحمك لما التزمت بدأتها تصل رحمك المقطوعة دي لأنها من واجب عليك من واجب فيقولك أيها ما تروحش ما تروحش ما تروحش لك ويشغلك ساعت ما تصمم أنك تروح يقولك آه روح عشان يشوفك بالإحية بقى ويعرفوا أنك أنت بيت سني تلبيس ما تسمعش كلامه هقق الإخلاص وعمل إن الشيطان يريد أن يحطك عن مقامك ويعوق قلبك عن السير في ميادين المعرفة والمحبة فإياك أن تطيعه ولكن اشتغل في إغاظته ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح فلذلك خليك شغال وغيظ الشيطان إذا جاءك الشيطان في صلاتك فقال إنك ترائي فزدها طول قل برائي برائي زيدها طول طول أكثر مش تخرج من الصلاة. أما السر الثالث من أسرار التوبة أن يتوب من رؤية التوبة. من رأى في إخلاصه إخلاص، فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. رؤية النفس عموماً. والكلام ده بعض الناس بيترياقوا علينا نبيه. لما نقول كده يقولك شو بيقول وين؟ من رأى في إخلاصه إخلاص في إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. لأن اللي تريع الكلام ده يبقى هو أصلا ما يعرفش الإخلاص لأن رؤية العمل تنافي الإخلاص يعني بمثالنا العام لو أنت شايف أنك أنت خدمتني أنا مش عايز خدمتك ده إحنا بالمحبة أنت بتخدم وانت محب كده مش ليا ده إنت حسن إذا ليك برضو نقولها تاني أصل المحبة ده معنى عالي أوي فلما حب لما حب حد لما أجي أعمله حاجة أنا مش بعملها له ده أنا بعملها إيه للمحبة الله يرحمه شيخنا رحمة واسعة كان في المحبة كلام رقيق كلام رقيق عالي أوي وغالي فلما قرأت عليه مرة كلام ابن الجوزي ابن الجوزي كان بيقول إيه كان بيقول رأيت بعض الإخوان يفعلون أفعالاً تشين وجه المحبة في الله ويعمل عميل ما تليش بالحب اللي بيننا وبين بعض حب في الله قال فإن عاتبتهم إن صلحوا للعتاب لا للمحبة وإن تركتهم بقي في القلب كدرة فقلت من فعل فعلا لا يليق بالمحبة ننزله من صف المحبة إلى صف الأصحاب فإن لم يصلح في صف الأصحاب جعلته من جملة المعارف والمعارف لا يغضب منهم. يعني في أخري دايقني أرفني متأك بحبه في الله بسم دايقني أعمل إيه بيقول لرح منزله وبقى من صف المحبوبين الأحبة يبقى إيه يبقى صحب إذا من فيهش صاحبي كمان يبقى واحد معرفه بخلاص ومعرفه مش هداز عنه منه يعمل اللي يعمل والله دي مريحة وأنا كنت أحب أن أجعلها منهجا لي في حياتي لكن الشيخ هل لي ابني هو أنت مسك قلبك بتنزل ده وتطلع ده مش كده هي مش مش بإيدك ما أنت بتحبه هتقبل منه كده دي كلمة الإمام الشافعي قال له إيه إن استطعت أن تغير خلقك بأفضل من هذا ففعل وإلا فسيسعك من أخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك قال له لو قدرت تغير يبقى أحسن لكن لو ما قدرتش خلص إحنا قابليناك على كده هي دي القضية النهاردة إن الحب الحب شيء عالي أوي اه احتكرت رجل يقول إيه مالك والمحبة وأنت أسير الحبة أنت مشدود إلى الدنيا بقماط الهوى والقوم ما أعاروها الطرف تعالى تتكلم بحب ربنا وأنت هتموت على الأكل والشرب واللبس والخروج والدخول يا أم أنت مالك أنت والمحبة مالك أنت والمحبة وأنت أسير الحبة فالكلام في حب ربنا كلام عالي أوي عشان الجنيد لما قعد في مجلس والأم بيتكلم عنه قال كفوا عن هذه المسألة أن تسمعها القلوب فتدعيها تدعي أنك بتحب ربنا هي مش لعبة السيد إيه لما تحبه يبقى اللي أنت بتعمله مش بتعمله بكلفة مش بتعمله وانت شايف أنك بتعمل ده أنت بتعمله وانت شايف أنك ما بتعملش أنك بتعملش حاجة مش الرسول صلى الله عليه وسلم لما عمل كل دقام لما ورمت قدمه وقال لن يندي أحدكم عمله قالوا ولا لن يندي أحدكم عمله قال ولأنت عليه ولا ترى من هو عمل سحق خاص واهن إلا أن يتغمدني الله برحمة من هو هي هذي قضية المحبة وأنا عايز أوضح في الأصحاب في في محبة الأخ الأخ لأخيه أو الأخ لزوجته أو الزوجة أو لزوجها بس الكلام برضو عالي شوية إن قضية لما الرا... الأخ يحب أخاه في الله فيبقى بازل له مش عشانه، ده هو بيحب يبذل. بزل ده كلام ابن القيم بقى في أن المنفق سعادة المنفق أعظم من سعادة الآخذ هي دي القضية لما الزوجة بتحب زوجها فتتفانى في خدمته وهي مش سايفة نعمل لكم حاجة ده هي سعادتها في في تفانيها هي دي قضية المحبة هي دي قضية المحبة وعليها بقى لما تبقى مع ربنا مشاهد مش تبقى شايف انك بتعمل وانما شايف انك انت نفسك تعمل ده أنا مقصر فشاهد ان رؤية العمل تنافي الإخلاص تماما تماما شفت انك عملت يبقى مش عايز منك حاجة عشان كده بنلجاوز بقى في صيد الخاطر كلام في انتهى الخطورة إيه؟ ولما رأى أصحاب الغار لهم أعمالاً جازاهم عليه لما قالوا لها رب دانا وقفت على دماغ أبوية طول الليل قال له طب اطلع يلل عايزة تاني هي ذي القضية ألا ترى لك عمل قال قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك حقا ألا ترى لك حقا ولا تشهد لك فضلا أنت مين وأنت إيه أنا ولا حاجة ربنا يسترنا في الدنيا والآخر هي دي هي دي ساعت ما تشوف أنت مين وأنت إيه يبقى ساعتها قلت أنا ربكم الأعلى يتوب من رؤية التورة يقول ده الحمد لله احنا كنا فين وبقنا فين ده أنا كده كويس هذه رؤية التورة يقول الحمد لله ده يعني أنا شايف أنا, أنا كل يوم في تقدم هي دي رؤية التوب. وإنما يقول إيه الكلام ده برضو أنا عايز أقول ما تسعبش مني ينفع أنك أنت تقوله لشيخك وهو بيتطمن على حالك مع ربنا بس أنت مش شايفه ده أنت بتقول يا رب بستر أما الإيه لي ينفع أنه نقوله بقى اللي ينفع أنه نقوله أنه نقول يا رب ما زلت مقصرا أريد عفوك فبلغني رحمتك ويظل هذا المعنى مسيطر عليه زي ما قلنا ما يدعيش بقلبه إني من جواه أنا وحش وما زلت وحش وعايز تعرف إنت وحش أديه يس نفسك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يس أنت مين على أبوك الصديق فيأتوه من رؤية التور فانها إنما حصلت له بمنة الله ومشيئته إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربيه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته فأنت لم تتب إلا حين أدخلك ربك في رحمته ثم تاب عليهم ليتوب فما كانوا ليتوبوا إلا أن يتوب الله عليهم فتوبتك محفوفة بتوبتين من الله؟ تاب عليك فتبت فتاب عليك محباتك محفوفة بين محبتين من الله أحبك فجعلك تحبه فأحبك ذكرك محفوف بذكرين من الله ذكرك فذكرك فذكرته فذكرك أنت شايف أنك أنت مش ماشي في الدنيا إلا في كان في ربك ورحمته. بتوفيقه وإعانته بتسديده وسطله التوبة حصلت لك بمنة الله ومشيئته ولو خلي ونفسه لم تسمح بها البد يعني لو ربنا سبك عشان تتوب انت بمزاجك ما كنتش عمرك هتتوب يا ما أذكى منك وما تبوش صح ولا وأعلم منك وأفقه منك وكان أرب لربنا منه وضعه هو توفيق الله وتسديده أولاً وآخر يعانته سبحانه وتعالى فلو ربنا خلاك ونفسك أبداً عمرك ما مهتوب ولا نفسك تخليك تتوب وإنما أنت تبت حين أخذ الله بيدك ودلك به عليه وأرشدك إلى طريقه وأخذ بناصيتك إليه جرك ولو لا ما تبت ولا عرفت الله فإنه إذا رأى توبته وشهد صدورها منه ووقوعها به وغفل عن منة الله عليه فإن هذه التوبة توبة لنفسه لا لله فيتوب من التوبة لنفسه من الرؤية والغفلة يبقى التوبة من التوبة نتوب من حالتين من رؤية التوبة ورؤية النفس والغفلة عن معرفة منة اللي عليه نتوب من أمرين من الرؤية والغفلة وقد يكون في التوبة علة ونقص وآفة تمنع كمالها وقد يشعر صاحبها بذلك وقد لا يشعر هو الخوف من دينه الخوف إن الإنسان يبقى ماشي في الطريق لربنا وعنده آفة هو مش عارفها والآفة دي بتحول بينه وبين الله فعشان كده كل, كل ما يقوم يقع كل ما يقوم يقع كل ما يقوم يقع مش عارف يثبت ولا يوصل في آفة موجودة المشكلة أنه يبقى مش عرفة المصيبة أنه مش عارف الآفة دي هي دي مصيبته إنه مش عارف الآفة دي كرسيته كده ف المطلوب ان الانسان فعلا يتدبر ليمحص واذا أراد الله به خيرا بصره أو والله كده واقسم بالله ساعه ما اشوفه يقول يا هو انت فاهه هي دي بقى اللي مع اللي مع, مع... ربه طريقي في ربنا لربنا هي ذي المعكر صفوي مع ربنا نسأل الله سجل أن يمدنا بعون من عنده فيدلنا على آفة تمنعنا من الوصول إليه وحجاب لا يبلغنا مرضاته جل جلاله وقد يكون في التوبة علة ونقص وآفة تمنع كما لها وقد يشعر صاحبها بذلك وقد لا يشعر به فيتوب من نقصان التوبة تبقى توبة نقصة مش كاملة توبة نقصة مش كاملة فحين يتوب يتوب من نقصان التوبة في حتة نقصة في التوبة وعدم توفيتها حقها والمقدار المفقود هو الذي يحتاج أن يتوب منه يعني انت مش ملاحظ انك من يوم ما تبت من سنين وانت ماشي كده وفوجئت بعد سنين ان كان في حته ناقصاها انا كل ده ماشي كده مش واخد بالي ان في حاجة لسه ما ثبتش منها اه ما كنتش واخد بالك منها ما كنتش واخد بالك منها وهذه هي التي يكسر الله عز وجل بها الانسان ويذكره بها به دوما قال وَلَطَائِفُ أَسْرَارِ التَّوْبَةِ ثَلَاثًا حين كنا بنتكلم في ثلاثة لفاته حقائق أسرار التوبة كانوا ثلاثة مييز التقية من العزة ونسيان الجناية والتوبة من التوبة النهاردة لقى ثلاثة حاجات تانية لطائف أسرار التوبة يا جماعة الواحد لما يسمع مع كده إن حقائق التوبة ثلاثة وأسرار حقائق التوبة ثلاثة ولطائف أسرار التوبة ثلاثة يعرف أنه القضية بقى ما كانش ها التوبة ايه بقى اللي كان عايش ده ما كانش واخد باله خاص نحن عايزين نتوب من جديد لطائف أسرار التوبة ثلاثة أولها أن ينظر إلى الجناية التي قضاها الله عز وجل عليه فيعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها فإن الله عز وجل لو أراد لو عصم العبد ما وجد الذنب إليه سبيلا صح كذا؟ قضية إن الإنسان ينظر إلى الجناية إن ربنا سبحانه وتعالى سمح لك انك انت تعمل الزنب ده ولو ربنا اراد انه يعصمك ما تعملوش ما كنتش ممكن ايه ابدا مش ممكن تعمله ابدا فالانسان ينظر قاله. ربنا جل جلاله مكنني من فعل الزنب ده ليه ايه الحجمة هي دي المسألة اللي عايز تذكر مصيبة الناس في زماننا انه ويفكرش ما بيفكرش ليه لأنه على طول العمل يقوم من ذنب يقع في ذنب وقوم في ذنب يقع في ذنب وهذا الحياة في دوامة فمش فاضي يفكر هو لما أحد سلف أصيب بالهم فقال أنا أعرف سبب هذا الهم ذنب قذبته منذ أه منذ أربعين سنة آه أنا أعرف سبب المصيبة اللي أنا فيها دي. ذنبا عملته من أربعين سنة من أربعين سنة وهو فاكر إيه ذنب قال كده أحمد بن أبي الحواري قال قلت زنوب القوم فعرفوا من أين أتوا وكسرت زنوبنا فلم ندري من أين نؤتها إحنا مش حاضين نفكر في قضية الزنوب وقضية التوبة وقضية المعاصي مفيش مش حاضين نفكر في الموضوع ده فإحنا محتاجين فعلا فعلا نفرع وقت نفكر نشغل عقولنا لله شويه قلنا اشتغلت للدنيا كتير وطويل واشتغلت لانفسنا كتير حتى في الدين يعني في مذكرة الدين وطلب العلم والعمل للدين وكلام زي كده كل هذا تفكير للنفس عايزين شوية تفكير لله شوية تفكير لله عز وجل مش للنفس ولا للخلق ولا للدنيا تفكير لله انك تفكر ازاي انه وقعت في الزنب ده وربنا وقعني فيه ليه؟ وربنا الحكمة ان ربنا وقعني فيه ايه يقول ابن القيم فانما خلى الله العبد والزنب لأجل معنايين ربنا سبك تعصي عشان حاجة من اتنين حاجتين اتنين ان يعرف العبد عزة الله في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته الثاني أن يقيم الله على عبده حجة عدله فيعاقبه على زنبه بحجته يعني إيه كلام كلام جميل يحتاج إلى تفصيل تفصيل ذلك يقول ابن القيم وتفصيل ذلك أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فإنه ينظر إلى خمسة أمور شباب لما تبقى ماشي في الشارع بصيت لوحدة استغفر الله العظيم فكر في خمس حاجات. لما تبقى قاعدت في مجلس وكذبت بكلمة وقف على دي خمس مواقف أولا أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإكرار على نفسه بالذام يعني صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم هو على السريع والسرعة تسعين رح شايف الرادار، بص للعداد هل بس اتسحبت الوقص اعترف ان هو ايه اه يبقى وساعة منظر افتكر كل المؤمنين يهضوا من ابصاري النظرة سهم مسموم اه غدرت انا دايما نتذكر الخضية دي إنه هو داخل ماشي في الشارع فجأة راح مشاورين له عسكري وقف طلع له ظابط فين الحزام خمسين جنيه هي دي حسرة الدفع الخمسين جنيه هي اللي ينبغي أن تصيب قلبك ساعة الزنب وتتذكر نظر الله كده يبقى القلب حي فين قلبك يا الله إنك قاعد في مجلس وطلعت منك كيز بفلتة عجب غرور حب مدح نفاق في نفس اللحظة زي كده تخيل كده إنك إنت بتعدي بتبص على شمالك لقيت الرادار محطوط وإنت بصيت على العداد 120 آه تسحبت فيها 100 جنيه فيها 500 جنيه حسرتك ساعتها إيه اللي من بغيت صب قلبك لما تخطئ تذنب وأنت تذكر نظر الرب وأمره ونهيه دي أول ما يجب على العبد حال الزنب أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار. على نفسه بالذنب غلطان يا رب أنا غلطان أنا تائب أنا مذنب أنا غلط الاعتراف والإكرار الثاني أن ينظر إلى الوعيد فيحمله ذلك فيحدث له ذلك خوفاً وخشية وإلى الوعد فيحمله على التوبة ساعة مويع في الزمن يذكر الوعيد على الزمن إن ربنا توعد العاصب إيه بالنار قال بعض السلف لو توعدني الله أن يحبسني في الحمام لكان ذلك حرياً أن أعمل له الليل والنهار فكيف؟ وقد توعدني أن يسجنني في جهنم نسأل الله عز وجل أن ينجينا من النار وما يقرب إليها من قول وعمل طافت امرأة ليلة كاملة بالكعبة وهي تقول يا رب أما لك شيء تعز به العصاه غير النار تقول يا رب لا بخوف من النار في حاجة تانية تعز بها بغير غير نار إلا النار هي دي الإحساس إن في وعيد اليقين فإن في, في نار في عذاب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 الثالث أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه وأنه لو شاء العصمه منها فيحدث له ذلك أنواع من المعرفة بأسماء الله وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء بقى عايزين نتوقف معها المرة الجاية إن شاء الله في قضية إيه التعبد بأسماء الله عز وجل إزاي نتعبد ب... بعزته في قضائك إنك تعرف عزة ربنا إنه قضى عليك الزنب ده. إنه أذلك هذا الزنب وإنك أنت مع عزته ما لكش ما لكش عزة عزة إيه بقى فتقول لي نفسك ساعة ما توعى في الزنب معصية شكلها وحش قوي أنا أعمل كده طب إزاي مش ممكن جات إزاي دي عشان تعرف أن عزة القاهر فوق كل شيء وهو القاهر فوق بقى زي ما قلت كده ان ممكن واحد يقول لك اشرب لا مش هشرب يحط مسدس في راسك ويقول لك اشرب تشرب وانت كان في عنك عندك تشرب يجبرك انك تشرب لكن الله القاهر يقهر قلبك حتى تريد ما يريد مش هيخليك تشرب لو عنك هيخليك تشرب ايه بمزاج يقهر قلبك فتريد ما يريد هذه القضية أول مشهد أن تشهد اسم العزيز أن تعرف عزة الله في قضائك تقول لي يا دانا ولا حاجة ده معنى كده بقى أنه ما مكنتش سايب الذنوب. لا ده بتوفيق ربنا اللي بعصمته تعرف دي لأن بعض الناس يترك الذنوب والمعاصي لا لله وإنما يترك الذنوب والمعاصي أنا بلاش ده لاش أرف أنا مليش في الخمرة لي في اليوم ربني أعوى يشرب خمرة أنا عمري ما دخنت إزجارة ما ما. أي مكيفات ديك ما لهاش أي قيمة عندي يبتل أنه يحب السجاير وما يعرفش بطل لتعرف عزة الله في قضائه فيكسرك حتى تنحني فلا يقيم ظهرك إلا هو. سبحانه وتعالى لذلك يبدأ بقى يعرف عزته في قضائه وبره في ستره ياه له لستره كان بقى شكلك قدام الناس دي قولا نس الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والاخره وأن يوديم علينا عافيته وستره في الدنيا والاخره اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا اه بره في ستره البر البر الرحيم سبحان الملك انت ان تعرف بر الله عز وجل في ستره واسمه البر مكون من حرفين اثنين باء وراء ولكنه من أجل الأسماء بإذن الله تعالى نتوقف على هذه الأسماء العزيز، البر، الستير، الحليم، الكريم، العظيم بإذن الله تعالى نقف معها في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر